فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم وعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قومين وَيُذْهِبُ وَيَﺒقِي وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا رَسُولًا وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا وَاللَّهُ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدًا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 الصلاة وآت الزكاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم ثقاية الحافر فَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولا